وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس التاسع والعشرين من دروس العقيدة. لازلنا في موضوع الإمام بالرسل والآن ننتقل إلى فصل جديد عنوانه دلائل الرسالة. وكنت ذكرت لكم من قبل. أن على الإنسان الواعي ألا يقبل شيئا إلا بدليل، وألا ينفي شيئا إلا بدليل. وقد قال العلماء إن كنت ناقلا فصحة، وإن كنت مبتدعا فالدليل إذا نقلت عن أي إنسان فتوخى الصحة، لعل هذا القول. الذي تنقله عنه ليس صحيحا لذلك كان علماء الحديث رضي الله عنهم بذلوا جهودا جبارة في معرفة الخبر الصادق من الخبر الكاذب وصنفوا الأحاديث الأحاديث المتواترة في النص والمتواترة في المعنى والأحاديث الصحيحة وأحاديث الآحاد والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة لأن هذا العلم دين تقدموا أيها الإخوة فانظروا عمن تأخذون دينكم فأنا قبل أن أنضي في الحديث عن دلائل الرسالة أريد أن ألقي على مسامعكم هذه الملاحظة يعني أكثر من أخ أو أكثر من عشر إخوة في كل أسبوع تقريبا يقولون لي هل هذا حرام؟ لماذا هو حرام؟ ثلاث قال حرام طيب اسأله عن الدليل هذا الذي قال لك إن هذا العمل حرام اسأله ما الدليل أن تأخذ ذية أخ قتل في حادث حرام اسأله ما هل عندك آية أو حديث أو حكم فقهي؟ لإمام عظيم من أئمة الفقه ينهى عن ذلك فالملاحظ أن أكثر الناس يقال له حرام فيصدق يقال له حلال فيصدق لا تقبل أن يكون الشيء حلالا إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس وإن لم تستطع أن تستنبط أنت الدليل فاسأل أهل الذكر اسأل العلماء اسأل الفقهاء ما رأي الإمام؟, الإمام أبي حنيفة ما رأي الإمام الشافعي، ما رأي الإمام أحمد هناك أئمة عظام درسوا النصوص ومحفوها وصنفوها واستنبطوا منها الأحكام وإذا قيل لك هذا شيء حرام ما الدليل إذا كنت ناقلا فالصحة وإذا كنت مبتدعا مدعيا فالدليل أنا أدعي أنه كذا وكذا فما أثبت هذا ما الدليل هذا ما أؤمن بهذا ما أنكر هذا ما إذا كنت مدعيا فالدليل وإذا كنت ناقلا فالصحة لعل هذا الذي تنقل عنه لم يقل شيئا لعل هذا القول الذي تقوله مزور عليه بريء منه لذلك هناك أشخاص جانب المنهج العلمي يعني قرأ في الفتوحات كلاما يتعارض مع كتاب الله فقال الشيخ الأكبر هو الشيخ الأكثر تسرع هذا هذا تسرع هذا سلطان العارفين ولكن هذا الذي قرأته في كتاب الفتوحات ليس للشيخ محي الدين ليس له لم يصح نقله عنه لم يصح هذا القول له إذا كنت ناقلا فالصحة وإذا كنت مدعيا فالدليل فإذا واحد مر نفسه وطن فكره على أن لا يقبل شيئا إلا بدليل وألا لا ينفي شيئا إلا بدليل وأن لا يقبل خبرا إلا إذا توافرت شروط الصحة وأن لا ينفي خبرا إلا إذا قام الدليل على سبب الناقل انتهى الأمر إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دين دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالش وطي نفسك ما أكثر الأقوال ما أكثر من يدعي العلم هاي حرام لماذا هو حرام الله عز وجل أعطانا فكرا أعطانا عقلا كي نستعين به على فهم أمر ديني وقد قال عليه الصلاة والسلام قوام الرجل عقله ومن لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا عقل له فالآن موضوع الدرس اليوم دلائل الرسالة متى يجب الإيمان بالرسل متى العلماء قالوا متى ثبت متى ثبت لديك بالدليل القاطع في عنا دليل مقنع في دليل ظني في دليل قاطع أعلى أنواع الأدلة هو الدليل القاطع تألق هذه المصابيح دليل قاطع على أن في الخطوط كهرباء تألق هذه المصابيح حركة السيارة دليل قاطع على أن في المستودع وقودا هذا الدليل قاطع فلذلك متى ثبت لديك بالدليل القاطع أن واحدا من البشر رسول من عند الله يبلغ ما أمر الله تبلغه للناس وجب عليك الإيمان به ووجب عليك اتباعه وجب عليك الإيمان به ووجب عليك اتباعه والاعتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه في حدود شروف رسالته وشروف العمل بها. يعني إذا كنت جنديا في قطعة عسكرية وجاءك إنسان يحمل كتابا فيه أمر عسكري أنت لحسب نظام الجندية يجب أن تأتمر بهذا الكتاب بما جاء في هذا الكتاب ويجب أن تنتهي عما نهى عنه هذا الكتاب بحكم نظام الهندية بقي أن تعرف أن هذا الكتاب صحيح من عند من هو أعلى منك تنظر في فحواه تنظر في الذي جاء به هناك أدلة تجعل هذا الكتاب عندك مقبولا وهذا الذي جاء به مصدقا فلذلك متى ثبت لديك بالدليل القاطع أن واحد من البشر رسول من عند الله يبلغ ما أمر الله به تبليغه للناس وجب عليك الإيمان به ووجب عليك اتباعه والالتزام بأمره والانتهاء عما نهى في حدود شروط الرسالة وشروط العمل بها فليس كل إنسان يدعي النبوة أو الرسالة نسلم له بدعوات حتى تتوافر فيه شروط صدقه العلماء قسموا أدلة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى أربعة أدلة اقتربوا قليلا الأمر الأول أول دليل على صدق رسول الله في أنه رسول الله أول دليل على صدق نبوته ورسالته فحوار رسالته المضمون تأمل في المضمون فأي إنسان إذا نظر بإمعان العاقل المنصف فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة التوحيد من بيان لأصول العبادات ونظم المعاملات ومناهج الأخلاق أي إنسان تأمله في هذه المبادئ وهذه العقائد وهذه النظم وهذه المناهج التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم يراقب موافقتها لصالح الناس وسعادتهم في شتى مطالب حياتهم في دنياهم وفي أخراهم ويرى أن كل جزئية موافقة للحق بلا مريه فلا تناقض في النصوص ولا ضعت في أصول الشريعة ولا فروعها إذا نظرت هذا النظر ودققت هذا التدقيق وعرفت هذه المعرفة لا شك أنك تسلم وتسلم وتعتقد وتؤمن أن هذا الذي جاء بهذا الشرع العظيم وهذا الدستور القويم وهذا المنهج المفصل هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى يعني أول دليل النظر في فحو الرسالة هذا الكتاب من فلان معقول يعني مضمون الكتاب منهج الكتاب أسلوب الكتاب محتوى الكتاب بنود الكتاب مضامين الكتاب هذه في مستوى المرسل لذلك الدين من عند الله والله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض خالق السماوات والأرض الكل عبيده فالدين الذي يدعو إلى المساواة بين الناس هو دين الله الله سبحانه وتعالى رحيم وهذا الكون كله ينطق برحمته فالدين الذي يدعو إلى التراحم هو دين الله عز وجل الله سبحانه وتعالى عادل فالدين الذي يدعو إلى العدالة هو دين الله سبحانه وتعالى يعني يجب أن يكون هناك تناسب بين عظمة الخالق وبين عظمة التشريع فلا بد من أن تعرف عظمة التشريع من عظمة الخالق ولا بد من أن يشف لك تشريعه عن عظمته وعظمته مقياس لتشريعه إذن هذا دليل كبير جدا على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن في الدين أمر يخص أمة دون أمة فئة دون فئة قوما دون قوم طبقة دون طبقة لما كان هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى لأن الخلق, كل لأن الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله. فإذا الإنسان نظر في أصول هذه العقائد في أصول هذا الدين في أصول هذه العبادات في نظم المعاملات في مناهج الأخلاق يكتشف أن هناك تناسبا بين هذا التشريع العظيم وبين خالق الكون لذلك الشيء الذي أضيف على الدين وليس منه يتهاكف يتفاقف يتداعف لا يقف, على... لا يقف على قدمي لا ترتاحوا له لا تطمئنوا إليه تحس أن هذا ليس من عند الله الله رحيم الله عليم الله غني قال له تحب أن من الذكاء بشلون قال له ضع المبلغ الكبير هل ثمينة الاس ليرة فرغيب خبز وأدمه لفقير ايه قول هبنيها رغيف هرغيت في الخمس ليرات بقية تكون دفعت زكاة مالك لك ليس هذا دين الله الذي أمرك بالزكاة يراك هذه الحيلة لا تنطلي عليه بتحب تقرض الناس بالربا كيف بطريق شرعي اشتركي السكر حطه أمام الذكر يأتيك الرجل ليقترض منك مثلا ألف ليرة تبيعه هذا الكيس بألف ليرة دينا وتشتريه منه بثمانمائة ليرة نقدا والكيس المحل قاعد. هذا بيع صوري هذا حيل على الربا لذلك بنع الفقهاء هذا البيع سدا للذريعة من باب سد الذرائع منع هذا البيع هذا بيع ما أريد به البيع هذا بيع ما أريد به البيع أريد به الربا خالق الكون لا تنطلي عليه هذه الحيل لذلك هناك علماء رفضوا مبدأ هذه الأساليب لأنها حيل شرعية لا تنطلي على الله سبحانه وتعالى فلخا بتشوف مرتأخوك شلون سهل الصنع بنت صغيرة من, من بنات الحي ولو عمرها سنتين سنة ونص ادفعها إلى زوجة أخيك كي ترضعها ثم عقد قرامك عليها فإذا زوجة أخيك أم زوجتك تحرم عليك على التأديد ثم طلق هذه الصغيرة تصبح زوجة أخيك بمثابة أم زوجتك المطلقة لك أن تراها وتلتقي بها وتأكل معها وتسكن معها في بيت واحد هذه حيلة شرعية هذا زواج صوري لم يقفض منه الزواج الحقيقي ليس هذا دين الله الذي شرع الدين لا تنطلي عليه هذه الحيل لذلك كل من سار في هذا المنهج سار في منهج مسدود في طريق مسدود سار في طريق خاطئ الشيء الذي يرفت النظر أن أي مؤتمر عام تشريعي لو أنه ضم عسرات العلماء الكبار في القانون وشرعوا تشريعا تجد بعد حين يضطرون إلى تشريع معدل تعدل المادة الفلانية بالمادة الفلانية بعد شهرين أو أكثر يصدر تعديل آخر بعد التعديل تعديل بعدين يصبح هذا التشريع ركاما من التعديلات هذا صنع البشر وخلق الإنسان ضعيفه مهما اجتهد الإنسان في سد المنافذ يأتي إنسان أذكى ويفتح بعض المنافذ فلذلك المشرع دائما واقع في دوام مع المشرع له المشرع يغلق عليه كل المنافذ ويأتي المشرع له فيفتح عشرات النوافذ والمنافذ، فلأن المشرع إنسان، لكن لكن المشرع إذا كان هو الله سبحانه وتعالى تشريعه لا يحتاج إلى تعديل ولا إلى تبديل ولا إلغاء ولا إلى تعطيل ولا إلى شيء من هذا القبيل. تشريعه جامع مانع. إذن أول دليل يقوم على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم على صدق رسالته أن تنظر في فحوى رسالته في الأوامر لماذا أمر؟ أمر بغض البصر أمر بالصدق أمر بالأمانة أمر بحسن الجوار أمر بصدة الرحم أمر بالإحتاني أمر أن تقول للناس حسنا عن أي شيء نهى نهى عن الكذب نهى عن الفسق نهى عن الظلم نهى عن الفزور نهى عن الخيانة نهى عن عقوق الوالدين نهى عن الظلم هذا تشريع إلهي إذا نظرت في الدين في فحوى الرسالة تعرف أن الذي جاء بها رسول من عند الله بالدليل القاطع لأن هذا هذه الأوامر وهذه النواهي تتناسب مع عظمة الله جل وعلا تتناسب مع أمرك يعني أنت لو قرأت كتاب أمر من موظف له شأنه أو له قيمته يعني إذا كان أمر منطقي في اعتدال في توازن في واقعية في رغبة ب بخدمة الناس في صلاح الناس الأمر تحس أن هذا الأمر أمر هذا هذا الإنسان فإذا كان في أخطاء كثيرة إذا كان في تجني على إنسان دون إنسان تحس هذا أمر مزور ليس من عنده لا يعقل أن يصدر هذا الإنسان العظيم هذا الأمر إذن الدليل الأول أن تنظر في فحوى الرسالة لذلك النجاشي رضي الله عنه حينما سأل سيدنا جعفر رضي الله عنه قلت رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائد ولأنه حينما قدم وفد النجاشي خدم النبي عليه الصلاة والسلام وفد النجاشي بنفسه مكافأة لحسن صنيعه مع أصحابه فسين جعفر قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده يعني معقول كما حدثتكم في الدرس الماضي إنه أن نقدس الكلاب نطعمها ألذ الطعام نضع في أعناقها الورود لأنها تحرس الجنة فإذا كان لنا عندها ف... عندنا عندها صنيع نحتال بهذا فندخل الجنة لذلك هناك شعوب تزيد عن 700 مليون تسجد للكلاب كل عام هذا دين وهناك شعوب أو هي نفسها يموت منها في العام الواحد ما يزيد عن مليون من الجوع وعندها 360 مليون بقرة إذا قتل الإنسان هناك بقرة يحكم عليه بالسجن مدى الحياة البقر يأكل ويشرب والناس يموتون جوعا هذا هو الدين شيء غير معقول لذلك الفحوى فحوى الرسالة قال وَأَمَرَنَا بصدق الحديث، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرحم، وَحُصْنِ الجوار، في منطقي كنا قوما أهل جاهلية من الله علينا بهذا النبي لذلك الدين كل مكار أخلاق أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك الآن هل في النصوص القرآنية ما يؤكد هذا المنهج في الإيمان برسول الله أول فقرات المنهج أن تنظر في فحوى في مضمون هذه الرسالة القرآن في جانب عقائدي في جانب تشريعي في تشريع شخصي علاقة الزوج بزوجته، تشريع الطلاق تشريع الزواج في جانب اجتماعي علاقة الأخ بأخيه في جانب ينظم حياة الجماعة البيع الشراء الرهن الدين الأماني في جانب تربوي في جانب تشريعي في جانب اقتصادي في جانب صحي في جانب اجتماعي في جانب دولي هذا القرآن بمضامينه الكبرى إذا تأملته وتدبرته ونفست إلى لبه تعرف أن الذي جاء به رسول من عند الله سبحانه وتعالى نادى الله الناس أن يؤمنوا بالرسول متحققين صدقه من خلال ملاحظتهم للحق الذي جاء به من عند ربهم فقال تعالى استمعوا الآن الأدلة هي فكرة الدليل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم جاءكم الرسول بالحق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 لأن تدبره يهدي إلى أنه حق في كل جزئية من جزئياته وهذا يدل على أنه من عند الله لأنه لو كان من كلام الإنسان لاشتمل على اختلاف كثير ومفارقات ظاهرة بينه وبين الحق ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذا القرآن كان ذلك دليلا على أنه رسول الله يبلغ عنه كلامه فبعد أن قال الله عز وجل لرسوله في سورة النساء وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا أما هي آية دقيقة جدا وأرسلناك للناس رسولا واضحا ما معنى قوله تعالى وكفى بالله شهيدا يعني هذا القرآن الذي جئت به لو تأمله الناس لو تدبروه لو عقلوه لو دققوا فيه لعرفوا أنك رسول فالله شهد لهم من خلال كلامه أنه رسول الله سبحانه وتعالى شهد لهم من خلال كلامه أنه رسول وقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول طاعة له فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في, في انتجام في تكامل القرآن يقدم تفسيرا شاملا للكون والحياة لما, لما كان عليه الإنسان قبل أن يأتي إلى الدنيا لما سيؤول إليه وضع الإنسان قيم الحق قيم الخير قيم, قيم الحق والباطل قيم الخير والشر هذه كلها جاء بها الدين أعطاك تفسيرا دقيقا فدل بهذا على أن القرآن شاهد من عند الله على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكتاب بما فيه من مضامين تشريعية وتربوية وصحية واجتماعية وشخصية ودولية هذا القرآن يؤكد أنه من عند خالق الأكوان شيء آخر أن الله سبحانه وتعالى بيّن صفة أولي الألباب الذين أعلنوا إيمانهم بالرسول الذي ناداهم إلى الإيمان بالحق وبادروا إلى ذلك مذ عرفوا أن جوهر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إذا المضمون لا زلنا في المضمون وأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس جميعا بأنه رسول الله إليهم جميعا وأيبين لهم أن جوهر الرسالة هو الإيمان بالله الذي له ملك السماوات والأرض والذي لا إله إلا هو والذي يحيي ويميت ثم التفت الله إلى الناس فأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسوله النبي الأمي لافتا نظرهم إلى أن هذا الرسول فرد مثلهم يؤمن هو أيضاً بالرسالة التي يحملها إليهم فيؤمن بالله وكلماته لذلك فعليهم أن يتبعوه ليهتدوا قال تعالى في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمني الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفتدون شيء آخر وأخير هو أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله محمدا أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة الحق التي هي ثواء بين جوهر رسالته وجوهر رسالات موسى وعيسى وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم كل هذه الفقرات لها محور واحد وهو أنك إذا دققت وتأملت وتعمقت وتدبرت في مضمون الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام تحكم بالدليل القاطع على أنه رسول الله تزع إعجابك بما جاء به من حقائق دقيقة وأدلة وبيان فهذه المحاضرة تؤكد كلامه الآن الدليل الثاني على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله لدى دراسة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاحظ أن له شخصية فذة غير عادية يعني أحياناً تجلس في مجلس تشاهد شخص متفوق متميز من حديثه من ملاحظاته من أسلوبه في الحديث من لغته من ثقافته فلو أنك التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام لرأيت شخص شخصية فذة غير عادية لذلك قالوا محمد سحر أصحابه يعني انتذع إعجابهم لأنه شخصية فذة والله سبحانه وتعالى لا يصطفي لرسالته إلا صفوته من خلقه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فلو النبي عليه الصلاة والسلام سحر أصحابه بمعنى أنه انتزع إعجابهم تعلقوا به أي ما تعلق أحبوه قباً فاق حد التصور أطاعوه طاعة جاوزت حدود الخيال لماذا؟ لأنه شخصية فذة يعني ما التقى به رجل من أصحابه إلا ظن أنه أقرب الناس إليه هذا يعني هذا شيء يفوق طاقة البشر فهذه الشخصية الفذة غير العادية لا نجد لها نظيرا إلا في زمرة الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى بوحيه ورسالته. ذلك أن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام مصونة بالعصمة الربانية من جميع جوانبها ومتصفة بصفات الكمال الإنساني في خلقه وسلوكه وعصمته عن الخطأ في بيان حدود الصراط المستقيم لعقائد الناس وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم أما إذا درست شخصية أخرى من الشخصيات التي تميزت في الأرض لوجدت على الرغم من عبقريته سقوطاً في بعض جوانب شخصيته سقوطاً في أقواله أو أفعاله أو أخلاقه لا بد من جانب متميز وجانب مقصر ليس هناك كمال مطلق ليس هناك عصمة ليس هناك إعداد رباني لهذا الإنسان هناك تفوق في جانب وتخلف في جانب آخر قد يعجبك علمه وتحتقر أخلاقه قد يعجبك, يعجبك خلقه وتحتقر علمه فالذين نبغوا في الحياة نبغوا بجانب على حساب جانب أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد استكمل الكمال البشري من كل جوانبه فمن اتصف بهذه الصفات الراقية والكمال الإنساني لا بد أن يكون رسول الله سبحانه وتعالى فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء أول ما بدأ به من الوحي وكان لنزول الوحي وقع ثقيل على نفسه فرجع إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني فزملوه حتى إذا ذهب عنه الروع قال يا خديجة ما لي وأخبرها بما رأى فقالت له خديجة اسمعوا كلا يا ابن العم كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك تصد الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذه الخفاة هذه الشخصية الفذة والله لا يخزيك الله أبدا الدليل الثاني شخصيته الدليل الأول رسالته رسالته فحواها يتناسب مع عظمة الخالق الآن شخصيته الفذ بفضائلها وقيمها وطباعها تتناسب مع شخصية رسول الله سبحانه وتعالى فخديجة استدلت رضي الله عنها من خلال كمال صفاته التي تعرفها فيه أن الله لا يخزيه أبدا سيدنا الصديق رضي الله عنه لم يحتج إلى أدلة تدله على صدق رسالته حينما دعاه إلى الإسلام لأنه عرف عنه الكثير النبي عليه الصلاة والسلام كان ذا شخصية فدة قبل أن تأتيه الرسالة كان كريماً، كان صادقاً، كان أنيناً، كان عفيفاً، كان ذا نسب رفيع كان لا يلهو مع من يلهو إذا دعى إلى الله قال لم أخلق لهذا كان يحب الخير، كان قلبه رقيق فهذه كلها صفات تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بعض أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام فقالوا يا خالد صف لنا محمدا فقال بإيجاز أم بأطمام فقالوا بإيجاز فقال هو رسول الله والرسول على قدر المرسل والرسول على قدر المرسل رسول الله خالق الكون فيجب أن تكون صفاته متناسبة مع الذي أرسله هذا للإيجاب ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى بطون مكة يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني فلان فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شبيب إذن أجمع الناس الذين عاشوا معه على أنه صادق لا يكذب إذن شخصيته الفذة وصفاته الفضلة وكرائم طباعه هذه تؤكد أنه نبي رسول من عند الله ملك عمان لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ماذا قال؟ قال والله لقد دلني على هذا النبي الأمي دققوا جيدا والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ بك يفتخروا رجال الدين في بعض الأديان الأخرى أن يا أخي رجال الدين خذوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم كلام باطل هذا كيف أخذ منك وأنت تخالف قولك كيف أثق بقولك وأنت تخالفه قال والله ما دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بأمر لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له وأنه يغلب فلا يبفر ويغلب فلا يضجر ويفي بالعهد وينجز الوعد وأشهد أنه نبي يعاد هذا النص. لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به لا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له يغلب فلا يبطر يغلب فلا يضجر يثيب العهد وينجز الوعد وأشهد أنه نبي هذه دليل أخلاقه الدليل العلاء الحضرمي دعا المنذر بن ساوى أمير البحرين قال له يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة لا كثير أشخاص في الدنيا شخصية ازده معه شهاده عليا يحتل منصب رفيع مثلا حكيم هادئ إذا كنت يعني عزيزا في الدنيا فيجب أن يهديك عقلك إلى أن تكون عزيزا في الآخرة تقدموا، يفتح يفتح الله لكم، فقال يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين، فكان مجوسيا ليس, ليس فيها تكرم العربي، ولا علم أهل الكتاب. ينكحون ما يُستحيى من نكاحه ويأكلون ما يتنزه عن أكله ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة ولست بعدين عقل ولست بعدين عقل ولا رأي فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا وهو النبي الكريم ألا تصدقه ولمن لا يخون ألا تأمنه ولمن لا يخلف ألا تثق به هذا هو النبي الأمي الذي لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به ينهى عنه أو ما نهى عنه أمر به أو ليته زاد, زاد في عفوه أو نقص في عقابه إذ كل ذلك منه ممتنع فانظر وفكر في أمر هذا النبي يعني من أخلاقه من, معامل من معاملته من طيب نفسه من تواضعه من كرمه من حيائه من رحمته من إنصافه من عدله أخلاقه دليل رسالته دليل وأخلاقه دليل الحقيقة القصة الدقيقة أخرجها الشيخان أخرجها الشيخان عن ابن عباس أن أبو سفيان أخبره أنه رقل عظيم الروم أرسل إليه في ركب من قريش وكان تجارا في الشام يعني أبو سفيان كان في الشام مع بعض التجار وكان على الشرك أبو سفيان بعث إليه رقل عظيم الروم يستذعي في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي بها أبا سفيان يعني كان عدو لدود أبو سفيان لسيدنا رسول الله فأتوه فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يعني يبدو أنه هرق العظيم الروم جاءته أخبار عن السيد الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبلغه أن في بلاده تجار من مكة يلوذون به فرأى أن يلتقي بهم ليأخذ منهم الأخبار عن كذب. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يجعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم به نسبا مشرك كان وكان عدوا لدودا وقد حاربه ثلاث حروب سمعوا شهادة العدو فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره يعني هو جعل أول واحد وجعل أصحابه عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يسأروا يؤثر علي كذبا لكذبت عنه يعني سأل أبو أبا سفيان أمام أصحابه وأبلغهم جميعا إذا كذب فكذبوا فصار كذبوا في حرج شديد أما أبو سفيان قال أتمنى أن أكذب وقتها أذى أذى. فهرقل عظيم الروم استدعى أبو سفيان وأصحابه وأجلسه أمامهم وأمر ترجمانه أن إذا كذبني فكذبوه قل لهم لهذا الوفد إذا كذبني هذا الرجل أبو سفيان فكذبوه وقال عندئذ قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فقال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال دقيقوا كيف نسبه فيكم قلت والله هو فينا ذو نسب يعني نسب عالي قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم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 لا ندري بغيابنا ماذا فعل إلى أن غادرت مكّا لم يغدر أما بغيابنا لا أدري قال فهل قاتلتمه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال فلماذا يأمركم قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعطاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم دون سب. وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت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 فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أنض ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل عادة وسألتك أ أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم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 فسيملك موضع قدمي هاتين كان عاقل وكان ذكي جدا فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشنت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله في الوقت نفسه جاءه كتاب رسول الله, رسول الله الذي بعث به دحيا إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحاب حين أخرجنا إن هذا إن هذا إن محمدًا يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام يعني الملوك تخافه فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام هذه قصة تؤكد أن الإيمان برسول الله قد يكون من أخلاقه ومن صفاته الفضلة من أخلاقه الكريمة إذا ملخص هذا الدرس نقطة دليلان كبيران على رسالة رسول الله الأول فحوى رسالته والثاني أخلاقه ففحوى رسالته تتناسب مع الذي أرسله وأخلاقه الكريمة تتناسب مع الذي أرسله ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم بقي علينا برهانان ثانيان آخران في الدرس القادم إن شاء الله تعالى البرهان الأول صحوى رسالته والبرهان الثاني أخلاقه الكريمة والحمد لله رب العالمين